I'm <laughs> ضيب الحلوين كان يا كان كان في زمان ست فقيرة وكان عندها سبع ولاد في يوم من ذات الايام الست الفقيرة قالت لولادها يا ولادي يا ولادي علمتكم على قد ما علمتكم لكن ياما في كتير في الدنيا الدنيا هي التانية بتعلم وقده سبع ولاد امشوا سوا في البلاد ومن عارف يمكن تلاقوا درسكم تتعلموه وتعرفوه وتفتكروه والسبع ولاد اخذوا الزاد والزواد ومشوا في سبع بلاد تعبوا ولا ما تعبوش المهم دوروا على اللي يتعلموه ما لقوش في يوم من ذات الايام الولاد شافوا مدينه صغيره ولجل مفتوهم المطره نزلت علشان تغرق الدنيا بس يا خساره ما كانش في كل المدينه مكان يخبي سبع ولاد فقرا من المطره والسبع ولاد مساكين دوروا عن مكان أمين يخبيهم من المطره ما لقوش الا قلعه قديمه ولما دخلوها لقوها قلعه مهجوره شافوا في القلعه خشب وحطب ولعوا وقعدوا يتدفوا عليه وشافوا في القلعه عيش ناشف بلوه وقعدوا ياكلوه فيه واما السبع ولاد اتدفوا قربوا من بعض وتلفوا ولسه حيناموا ايه اللي حصل في الدنيا حصل الارض اتهزت والهواء قام والقلعه اتحطت وتشالت وتعبلت ومالت وفي الاخر الدنيا سكتت كلها ما بقاش في كل الدنيا أي صوت ولا حس إلا بس صوت عجوز بيقول نورولي شمع ينبكم سواب والولاد استغربوا دي القلعة مهجورة يبقى اللي بيتكلم ده يطلع مين والولاد سمعوا الصوت العجوز بيقول تاني نورولي شمع ينبكم سواب والولد عربه القلعة مهجورة يبقى اللي بيتكلم ده فين اكبر الولاد مشي والست اخواته مشي وراه من اخرهم لأولهم رايحين مكان الصوت ما جايلهم بصوا شافوا صاله كبيرة وفي وسط الصالة شافوا راجل عجوز قاعد على كرسي حديد قديم دق نبيضة وطويلة زي اللي تكون سحابة نزل على الارض راجل عجوز على كرسي حديد قديم وفي ايده الشمال كتاب كبير قديم والرجل العجوز قاعد يقول لسه نورولي شمعة ينبكم سواب مشيوا السبع ولاد في الصالة واحد ورا التاني ولما وقفوا قدام العجوز كان لسه قاعد بيقول نورولي شمعة ينبكم سواب والولاد استغربوا هيجيبوا شمعة منين دلوقتي اجبر الولاد وقف والستة اخواته وراه وقفوا حوالين العجوز والسبعة قالولو انت راجل عجوز وعلينا الطاعة وعلينا السمع بس يا عمنا ما احناش قادرين ننور شمع ضحك العجوز وقال لهم لا انتوا تقدروا وتعرفوا تنوروا بس يا أنا انا راجل عجوز ولا بقدرش على الكلام دلوقتي عايز كل واحد يمشي ويروح علشان ينام وأكبر الولاد مشي والستة اخواته مشي وراه عرفوا يناموا معرفوش ينام العلم عند الله وفاتت ليله وفي تاني ليله جابوا تلات ولاد خشب وحطب ولعوه وقعدوا يتدفوا عليه وجابوا الولاد عيش ناشف بلوه وقعدوا ياكلوا فيه ولما اتدفوا وقربوا من بعض وتلفوا ولسه حيناموا الارض اتهزت والهواء قام والقلعه حفت وتشالت واتعدلت ومالت وفي الاخر الدنيا سكت كلها ما بقاش في كل الدنيا اي صوت ولا حس الا بس صوت عم العجوز بيقول افتحوا لي باب ينوبكم سواب واجبر الولاد مشي والستة اخواته مشي وراه راحوا لعم العجوز كان على الكرسي القديم وفي ايده الشمال كتابه القديم والرجل العجوز قاعد يقول لسه افتحوا لي باب ينوبكم سواب بص الولاد حواليهم دوروا بعينيهم ما لقوش في كل الالعابه يفتحوه ولا يقفلوه واكبر الولاد وقف والسته اخواته وراه واقفين حوالين العجوز والسبعه قالوا له انت راجل عجوز وسمعنا كلامك من اوله بس يا عمنا مش لاقيين باب نفتحه ولا نقفله ضاحك العجوز وقال لهم لا انتوا تقدروا من غير ما يبقى فيه باب تقدروا تفتحه ومن غير ما يبقى فيه شمع تقدروا تنوره بس يا انا راجل عجوز ولا بقدرش على الكلام دلوقتي عايز كل واحد يمشي ويروح علشان ينام واكبر الولد مشي والستة اخواته مشي وراه عارفوا يناموا معارفوش يناموا العلم عند الله وفاتت الليلة وفتنت ليله جابوا الولاد خشب وحطب وولعوه وقعدوا يتدفوا عليه وجابوا الولاد عيش ناشف بلوه وقعدوا ياكلوا فيه ولما اتدفوا وقربوا من بعض وتلفوا ولسه حيناموا الارض تهزت والهواء قام والقلعه حطت وتشالت واتعدلت ومالت وفي الاخر الدنيا سكتت كلها ما بقاش في كل الدنيا اي صوت ولا حس الا بس صوت عم العجوز اللي بيقول اقروا لي صفحة الكتاب ينبكم سواب واكبر الولاد مشي والست اخواته مشي وراه راحوا لعم العجوز كان على الكرسي القديم وفي ايده الشمال كتابه القديم والرجل العجوز قاعد يقول لسه اقروا لي صفحة الكتاب ينبكم سواب والسبعه وقفوا حوالين الرجل العجوز وقالوا له اهي دي اللي نقدر نعملهالك ان كان على القراية سهلة نقرالك ما قدرناش ننور شمعة ولا قدرناش نفتح باب انما نقدر نقرالك صفحة والف صفحة من الكتاب والولاد السبعة طول الليل قعبوا يقرولوا من الجلدة للجلدة قرولوا الكتاب واما اروهولو ضحك العجوز وقال لهم لي في الكتاب تبقوا نورتولي الشمعة وتبقوا فتحتولي الباب والولاد استغربوا ايه اللي جاب الكتاب للشمعة للباب ضحك العجوز وقال لهم اللي يقرى صفحة واحدة من كتاب يبقى نور شمعة ويبقى فتح باب روحوا وسلموا على الفقيرة امكم وقلوا لها انكم مشيتوا في الدنيا وتعلمتوا درسكم الدرس اللي لازم تعرفوه اتعلمتوه بس افتكروه اللي بيقرأ انشالله صفحة في كتاب يبقى نور شمعه وفتح باب حلوين وعشان نقرأ وعشان ننور الف شمعه وشمعه وعشان نفتح الف و الف باب لازم في الاول نتعلم الف ب. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo حبيبي حلوين بكره ان شاء الله وفي نفس المعاد اللي حيجي فينا